119. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وَلَ قُ أََّمُ الغَيبَ لتَكثَْتُ مِنَ الخَرِ وَماامَ السَّنَ الس وَلَكُ لَم الغَيبَ لَتَكثَْتُ مِ الخَْيرِ وَماامَ يغل لقوم يؤمنون هو الذي خلق كم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الذي خلق كم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما ما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تغشى حملت حملا خفيفا تمرت به فلما اسقل الدعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَرَنَّاءَ اسْقَنا الذَّوُ اللهَ رَدَّهُنَا لَيَأْتِيَنَا صَالِحًا نَنفُذَنَّ مِنَ الشَّاكِينَ فَلَمَّا أَتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَلَن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 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم وان تدعوهم الى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 الذين تدعون من دون الله عباد الأمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَلْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون